شكر محترم دي إ م ا م ه بحر حلم شمس نجوم امام اعزم دي إ م ا م ه なみえなみ m なみえなみえ a m えなみえなみえなみえ m みえなみ r なみえなみえなみえなみえな a えなみえなみえなみ a なみえなみえなみえなみ a なみえなみえな a えなみえな m えなみえなみえなみ a なみえなみえなみえなみえなみえ m みえ d み t なみえ a みえなみえなみえなみえなみえなみえなみえ m みえ シュクル・マッチイラム・デイ・マーモー」 لقضي ابو حنيفه دي امامه دي د تمام مجدي ودي حنيفة م امامه ددي م شكر محترم دي امامه جي مستقيم داميه شكر محترم دي ا إ م ا م ه بحر حلم شمس نجوم امام ع ز م دي ا إ م ا م ه بحر حلم شمس نجوم امام ع ز م دي ا إ م ا م ه د ا ئ س ت ن ب ا ت ل ك د ر يا ب دي ا إ م ا م ه علمي أ و ف ق باندي أ ف ت ا ب دي ا إ م ا م ه たえしてんばってかてんやでええまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあ بحر العلوم شمس ن ج إ م امام أعزم م دي إ اعزمتي امامه شكر محترم دي إ م ا م ه كن عباداته ت ه ش ه يا ح ة رمد م إ م شاهد ك ر م ح ت ثقل حرم ل شمس إمام أعزم نوجن دي امامه زا احمد يمقلد يم امامه نسال فينا مجتهد يم إ م ا م ه شكر محترم د ا ي إ م ا م ه ع ز ي ي ب ي لا م ع ت ص م ا ل م ح م ده امامه شكر محترم ده امامه بحر العلم شمس نجوم امام اعزم ده امامه بحر العلم شمس نجوم امام اعزم ده امامه إمام إمام شكر محترم ده امامه بحر العولم شمس نجم إ م امام أعزم م دي إ بحر العلم شمس إمام اعزم ل ل ده امامه رحمة الله تعالى